ونسأله جل وعلا أن يبارك فيه ويجعله صالحا وله جل وعلا خالصا وان يمنحنا الفقه في دينه وان يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ويصح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا وأزواجنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فإن من فضل الله جل وعلا على العبد أن يفقهه في دين الله جل وعلا ومن علامات الخير والفلاح أن يسلك الله بالعبد درب. العلم وأثر العالمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أعظم ما يتعلم العلم الذي به تصح عبادة العبد لله جل وعلا وهذا من أوجب الواجبات فإن الله جل وعلا أمر عباده بأن يعبدوه فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولا تتحقق العبادة بحق إلا عن علم فإن الجاهل لا يتوصل إلى مراد الله جل وعلا فالله جل وعلا أمر بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومن العلم العظيم الذي يجب على العبد أن يتعلمه وان يبذل فيه غاية مجهوده العلم المتعلق بالفرائض ومن أعظم الفرائض وأجلها وأشرفها فريضة الصلاة فريضة الصلاة من أجل ومن أعظم ومن أشرف الفرائض ولذلك المتع العلم المتعلق بهذا الفريض بهذه الفريضة من أعظم العلوم وذلك بأن تؤدي هذه الفريضة فريضة الصلاة. على الوجه المرضي ولا يكون ذلك إلا بالتعلم من المورد الصافي والمورد العذب النقي النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام الذي أمر أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يصلي لكنه لا يصلي على الوجه الصحيح فناداه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاته وعلمه كيف تكون الصلاة فهذا العلم علم شريف قام به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا قولا بتعليم الصلاة كما علم هذا المسيء صلاته كيف يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلاته حكم عليها بالبطلان قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي يعني أن صلاتك أو هذه الأفعال التي فعلتها تظن أنها صلاة هي ليست بصلاة لأنها ليست على الوجه المرضي دل ذلك على أنه لا يتكون الصلاة صحيحة إلا إذا كانت على وفق الوجه المرضي والوجه المرضي هو الذي علمه صلى الله عليه وسلم لهذا المسيء لصلاته فكان هذا الجامع في صفة صلاة في صفة الصلاة وأصل ذلك ومرجعه ومصدره كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا في دروس سابقة الحديث عن صفة الصلاة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 السند حفظه الله تبارك وتعالى الرئيس العام لهيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه الجامع في صفة الصلاة قال حفظه الله الخامس عشر ما قبل الركوع وبعد فراغه من القراءة يسكت سكتة قصيرة بقدر ما يرجع إليه نفسه ثم يكبر للركوع فلا يصل التكبير بالقراءة كما يفعل بعض كما يفعل بعض الأئمة قال أبو داود رحمه الله كانوا, يستحب كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءة وهذه اولى تكبيرات الانتقال للفصل بين الأركان وهي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم المستمر ومن قوله صلى الله عليه وسلم أخرج الشيخان عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم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 اسمادا ومنكر متنا نعم قبل أن يركع المصلي وبعد أن يفرغ من القراءه ماذا يفعل إذا فرغ من القراءه سواء كان في الركعتين الاوليين من الصلاة في ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، او كان ذلك في الركعات التي تكون في في الثلاثية والرابعية في الركعة الثالثة والرابعة بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة. يشرع له بعد الفراغ من القراءة أن يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يرجع إليه النفس وهذه السكتة مشروعة قال أبو داود كانوا يعني سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يتصل التكبير بالقراءه والسكتات في الصلاة سكتتان السكتة الأولى بعد تكبيره الإحرام فيسكت لاجل ان ياتي بدعاء الاستفتاح فلا يقرا الفاتحه حتى يستفتح والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل وقبل الركوع وأما السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله أو ربما ينكره بعض الناس على من لم يفعل ذلك بأن ينكر على من لم يسكت بعد الفاتحة فإنه مخالف لما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه وإن كان بعض العلماء يرى أن عدد السكتات ثلاث ويعد منها السكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن لكن ليس على ذلك دليل فالثابت في ذلك سكتتان كما ذكرنا والسكتة الثانية التي تكون قبل الركوع قبل تكبير تكبير للركوع وبعد الفراغ وبعد الفراغ من القراءة حتى لا يتصل التكبير بالقراءة يعني يكون هناك فاصل والفاصل بسكتة يسيرة قصيرة ثم بعد ذلك يكبر للركوع وهذه التكبيرة الأولى في الصلاة من تكبيرات الانتقال لا يسبقها إلا تكبيرة الاحرام وهي تكبيرة للدخول في الصلاة فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالتكبيرة الأولى هي تكبيرة الاحرام انك دخلت في الصلاه واما تكبيرات الانتقال فاولها التكبيره للركوع وهذه التكبيره دليلها ادله الاولى من هذه او الاول من هذه الادله ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بهم يصلي بالراوي عن أبي هريرة ومن معه وهو أبو سلمة فكان يكبر رضي الله تعالى عن كل ما خفض وكل ما رفع كل ما خفض وكل ما رفع ثم إذا صرف من الصلاة انتهى من الصلاة قال رضي الله تعالى عنه إني لا صلاه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الآن ينقل لنا رضي الله تعالى عنه كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة وهو من أكثر الصحابة نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولا وفعلا ومن نقله الفعلي العملي نقله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته هو رضي الله تعالى عنه وقوله عن نفسه إني لأشبهكم لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني ما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا أراد الركوع وهو القائل إنما جعل الإمام ليعتم به فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا أراد الركوع دل ذلك على أن التكبير للركوع مشروع ومشروعية الركوع التكبير للركوع حكمها على قولين مشهورين عند أهل العلم قول الأول أن هذه التكبيره تكبيره الركوع وسائر تكبيرات الانتقال أن تكبيره التكبير للركوع وسائر تكبيرات الانتقال هي واجب من واجبات من واجبات الصلاه فهذا فهذا التكبير واجب وهذا مذهب الحنابله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند الركوع وقال إنما جعل الايمان ليعتم به ولأنه صلى الله عليه وسلم استمر وداوم على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم المستمر وهذا دليل على أن ذلك من الواجبات إذ لو كان من المستعبات لا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبعض مره او لمره حتى يعلم الناس ان ذلك ليس بواجب اما وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه فانه من واجبات الصلاه والواجبات تختلف عن الفرائض وعن السنن عن الاركان وعن السنن فعندنا اركان وعندنا اركان الصلاه وعندنا واجبات للصلاه وعندنا سنن للصلاه الاركان كتكبيره الاحرام والواجبات كتكبيره الركوع تكبير للركوع والسنن كدعاء الاستفتاح والفرق في هذا ان الركن اذا تركه المصلي ناسيا فضلا أن يكون متعمدا لم تصح الصلاة حتى يأتي به وأما الواجب فإذا تركه تعمدا لم تصح الصلاة وإذا تركه ناسيا فإن ذكره بعد ذلك في أثناء الصلاة أو بعيد الصلاة مباشرة سجد سجدتي السهو وإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ بزمن فصلاته صحيحة فإنه يسقط مع السهو أو النسيان وأما السنن فإن تركها عمدا أو سهوا لا يبطل الصلاة صلاة صحيحة فإذا جاء بها أثيب عليها وإن تركها فلا شيء عليه فالحنابل يقولون إن تكبيرات الانتقال ومنها تكبيره الركوع التكبير للركوع التكبير للركوع واجب من الواجبات واستدلوا بهذه الادله قول الثاني هو قول الجمهور جمهور على العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة أن تكبيرات الانتقال جميعا ومنها التكبير للركوع سنة من سنن الصلاة وليست بواجبه واستدلوا بحديث صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها فيقول له إذا أردت الركوع فكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بها وأيضا استدلوا بما رواه أحمد وابو داود عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير وقالوا كما قال ابو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وعراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر فقالوا هذه ادله تدل على ان التكبير للانتقال من الركوع من القيام إلى الركوع ومن الركوع ومن القيام إلى السجود ومن السجدة إلى السجدة أن هذا كله سنة وليس بواجب ورد القائلون بالوجوب على أدلة القائلين بالسنية وعدم الوجوب بأن حديث المسيء صلاته قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الصلاة ولم يستقص النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات جميعا وإنما علمه ما أساء فيه فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للمسيء صلاته التشهد الأخير ولا السلام وهذا مع اتفاقكم معنا أنها من من الواجبات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل الذي أساء في صلاته فدل على أن الاستدلال بذلك غير مستقيم فإن الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل انه ما علمه إلا ما اساء في صلاته فقط فتطرق له الاحتمال وردوا على الدليل الثاني حديث عبد الرحمن بن أبزى الذي يرويه عن ابيه أن الحديث ضعيف ضعيف سند ومنكر متنى أما ضعف إسناده فقد ضعف هذا الحديث هذا الحديث جماعة من أهل العلم، فإن الحديث معلول، قال أبو داود والطيالسي قال أبو داود الطيارس والبخاري لا يصح لا يصح هذا الحديث، وضعف هذا الحديث يسقط به الاستدلال والحجية، وأما نكرته في المتن. فلمخالفته لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما رفع وكلما وضع نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله قال ابن عبد البر رحمه الله التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعملا عندهم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 وهذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة والتابعين على الوجوب ولا على أنه من, مؤكدا من مؤكدات السنن بل قد قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإيمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه الا يكبر انتهى كلامه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 من أكابر العلماء المحققين وهو من علماء المالكية المحققين ومن كبار الفقهاء والعلماء يؤيد قول الجمهور بان التكبير في الخفض والرفع سنة وليس بواجب ويستدل على ذلك بأن التكبير عند الخفض والرفع ليس مشتهرا عند الصحابة والتابعين ولو كان واجبا لستهر ذلك ويستدل على عدم الشهرة بأمور لأنه قال التكبير في الخفض والرفع لم يكن مستعمل عندهم ولا ظاهرا فيهم ولا مشهورا ولا مشهورا من فعلهم بدليل ان أبا هريرة يفعله يعني يفعل التكبير في الخفض والرفع طيب هذا استدلال على أنه غير مشهور نعم لأنه قال كان يؤكد أو يرد على من ربما يتوهم أنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال إني لأشبهكم لا صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا تنكروا علي أنني أكبر في كل خفض ورفع فاني أشبهكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان التكبير في الخفض والرفع مشتهرا عندهم لم احتاج أبو هريرة إلى أن ينبه أن هذا الذي فعله أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينكرون أن ذلك سنة لكن لا يقول نبي وجوبه فكون ينقل لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على وجوبه لأنه قد يكون قد فعله في بعض الأحيان وهم لا ينازعون في السنية وان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله في بعض الأحيان لكن ينازعون في الوجوب فاستدل ابن ابن عبد البر على عدم شهرتي التكبير في الخفض والرفع أن أبا هريرة احتاج إلى بيان بيان أنه عندما كبر في الخفض والرفع أن ذلك إنما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا استدل على انه غير مستهتر ان عكرمه لما انكر على الشيخ ما قال له لما هذا الشيخ كان يكبر كان يكبر في يقول عكرمه صليت خلف شيخ بمكه فكبر 22 تكبيره فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثقلك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا مستهرا لما أنكر عكرمه على الشيخ لأنه لو, لو لو يعلم أن هذا واجب لما ومو كان مستهرا لما حدث الإنكار ولا قال عمران بن حسين في مثل ذلك من صلاة علي لقد أذكرني هذا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه كان يكبر في الخفض والرفع فكانه يقول هذا الذي فعله شيء منسي عندكم فقد ذكرني ذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا يستدل به ابن عبد البر فقال هذا يدلك على أن التكبير في غير الإحرام لم ينقله السلف من الصحابة التابعين على الوجوب هذا محل النزاع لا على ما ليس محل النزاع على المشروعية وإنما على الوجوب ولا على أنه من مؤكدات السنن لكنه من السنن بل قال, قال قوم من أهل العلم إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا باس عليه أن يكبر ولا شك أن هذا الخلاف وإن وجد إلا أنه محمول على أنه إما المقصود عدم رفع الصوت بالتكبير أنه يكبر إذا أراد أن يكبر بينه وبين نفسه أو أنهم لم تبلغهم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها والحجة في العبادة أنه إذا ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المشروع وإن خالف من خالف لاجتهاده وفهمه وتأويله ولذلك شيخنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -غفر الله له- رجح وهو الراجح في هذه المساله الوجوب وقال هذا القول اظهر من حيث الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وامر به امر به واصل الامر للوجوب فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وأما ما روي عن عثمان ومعاوية وغيرهما في هذه المسألة من عدم إتمام التكبير قال الشيخ هو محمول على عدم الجهر بذلك لا أنهما تركاه فيحمل ذلك على أنه عدم الجهر وقال الشيخ حتى ولو فرض أنهم تركوه ولم يكبروا فالحجة مقدمة على رأي الصحابة فإنما نعبد الله بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. قال شيخنا حفظه الله وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين السابق والآتي وعلى هذا جرى العلماء فمحلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء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 وقال ابن حجر رحمه الله التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا انتهى كلامه وقال ابن قدام رحمه الله ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء خطاطه وانتهاؤه مع انتهائه قال المرداوي في تصحيح الفروع قوله فلو شرع فيه يعني التكبير لغير الإحرام قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه فقيل يجزيه للمشقة لتكرره وقيل لا كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده انتهى إذا انتهينا من حكم تكبيرات الانتقال وأنها على القول الراجح واجبه. فمتى يقول تكبيرات الانتقال متى يقول تكبيرات الانتقال تحديد الوقت الذي او متى يكون هذا التكبير متى يبتدئ به هل يبتدئ باول تكبيرات الانتقال التكبير للركوع متى يبدأ به؟ هل وهو قائم؟ هل إذا بدأ بالركوع هل ايضا منتهاه ينتهي به قبل أن يستتم راكعاً أو إذا استتم راكعا هذه هي المسألة تكبيرات الانتقال على وجه العموم ومنها هذه التكبيرات التكبير للركوع محلها محلها بين هذين الموضعين يعني الان تكبيرة انتقال هي الانتقال هي الانتقاء في الركوع هي الانتقال من القيام الى الركوع محلها بينهما لا في القيام ولا في الركوع لا في القيام ابتداء ولا في الركوع انتهاء ولذلك يشرع في قول الله اكبر عند عند ابتدائه بالانحطاط بالركوع بالهوي سواء كان هذا في السجود او في الركوع او في الرفع من السجده إلى القيام او من القيام من السجده الى الجلسه بين السجدتين بعض الناس بعض الناس اذا اراد أن إذا أراد أن يركع ركع فعلا بالفعل ولكنه لا يكبر إلا إذا استتم راكعا هذا عند بعض أهل العلم لا تجزئ صلاته لأنه كما قال المرداوي قال أو كمله بعد انتهائه ففي قول ففي قول لا يجزي هذا لأنه كمن كمل القراءة وهو راكع لو أن إنسان ما قرأ الفاتحة بدأ يقرأ فاتحة ثم أتمها وهو راكع هل هذا تصح قراءته؟ لا قال أو أتى بالتشهد قبل قعوده. إذا وقيل إنه يجزيه للمشقة المتكررة لكن الآن قبل مسألة الإجزاء وعدمها ما هو المشروع نقول مشروع أن يبتدئ بها بهذه التكبيره منذ بدئه بالركوع لا قبل ذلك وأيضا ينتهي منه قبل أن يستتم في الموضع الذي بعده بين بين الأمرين وهذا هو الذي جرى عليه العلماء فقال النووي رحمه الله هل يمد صوته ليوافق انتهاء التكبير حد الركوع يعني بعض الناس يقول الله أكبر حتى ي... حتى يوافق انتهاء التكبير حد الركوع النووي رحمه الله قال يبدأ بالتكبير حين يشرع حين يشرع ليس قبل أن يشرع حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين حد الراكعين يعني إلى أن يصل الركوع يكون قد انقطع صوته وابن حجر رحمه الله يقول التكبير ذكر الهوي يعني هو الذكر المختص بالهوي بهذا لا, لا قبل ولا بعد فيبتدع به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا يعني إذا أراد أن يسجد مثلا متى, متى يقول الله اكبر منذ أن يبدأ بالهوي منذ أن يبدأ بالسجود يعني منذ أن يهوي من القيام يريد السجود يبدأ يقول الله اكبر فيبتدع به حين يشرع في الهوي إلى حين يتمكن ساجدا وهذا ما قاله أيضا بن قدامة قال يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه بعض الناس تجدهم ما يكمل التكبير إلا أثناء السجود أو أثناء الركوع هذا خطأ, هذا خطأ لكن ما حكمه على خلاف بعض أهل العلم يرى أن ذلك لا يجزيه كما قال المرداوي وبعضهم قال يجزيه نعم وهذا سيأتي تفصيله الأول قال شيخنا حفظه الله أحدهما هو كمن كمل قراءته راكعا أو أتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح قدمه المجد في شرحه وقال هذا قياس المذهب وتبعهم في مجمع البحرين والحاو الكبير وجزم به في المذهب قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب والقول الثاني يجزيه للمشقة لتكرره قال المجد في شرفه ومن تبعه ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة وما لا إليه قال في القواعد فيما إذا أدرك الإمام في فيما إذا أدرك الإمام في الركوع وهذه المسألة تدل على أن تكبير الركوع تجزء في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون انتهى قال ابن تميم فيه وجهان ما الصحة وصححه المصنف في حواش المقنع قلت وهو الصواد القولان في من لم يكمل التكبير إلا في الموضع الذي انتقل إليه فمثلا هو يريد الانتقال الى الركوع قال الله أكبر فلم يكمل التكبير إلا أثناء الركوع أو أراد السجود وهو قائم فقال الله أكبر ولم يتمها إلا في السجود هذا هو مع. الخلاف هل يجزيه هذا التكبير او لا الاول قالوا لا يجزيه وهو كمن كمل قراءته راكعه او اتى بالتشهد قبل قعوده فلا يصح وهذا القول عليه اكثر الحنابله والقول الثاني قالوا يجزيه للمشقه لتكرر ذلك ولأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر فكان الإبطال به أو السجود له والإلزام بالسجود له من المشقة وهذا القول فيه سعة خاصة مع تكرر ذلك لكن يدل ذلك على أهمية الاعتناء من المصلي اماما كان او ماموما أو منفردا بأن يكون التكبير الانتقالي بين بين الحالين بين المنتقل منه إلى المنتقل إليه لا في أحدهما فضلا يكون فيهما نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله السادس عشر رفع اليدين للركوع ويرفع يديه كرفعهما في تكبيره الإحرام وهذا هو الموضع الثاني من مواضع, من مواضع رفع اليدين الاربعه في الصلاة بعد تكبيره الإحرام والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشهد الأول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 قال ابن القيم رحمه الله وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع والرفع من ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر حتى كان عبد الله ابن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبة وهو عمل كأنه رأي عين وجمهور التابعين يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما عنهم ثم صار العمل بخلافه انتهى, انتهى كلامه وقال رحمه الله وروي رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاث وروا رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاث نحو, نحو من ثلاثين نفسا واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البته بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا انتهى كلامه القول الثاني نعم من المشروع للمصلي إذا أراد أن يركع أن يرفع يديه عند التكبير للركوع وهذا الموضع الثاني من مواضع مشروعية رفع اليدين في الصلاة فإنه يشرع رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام يشرع له ان يرفع يديه هكذا حذو اذنيه او حذو منكبيه الثاني من المواضع وهو الموضع الذي نحن عنده فيه الحديث عند اراده الركوع اذا اراد ان يكبر للركوع قال رفع يديه هكذا وقال الله اكبر والموضع الثالث عند الرفع من الركوع والرابع عند القيام من التشاهد الأول وقد اختلف العلماء في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه على قولين مع, اتفاقهما مع اتفاقهم مع اتفاق العلماء على مشروعيته عند تكبيره الإحرام وإنما اختلفوا في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه على قولين الأول أن ذلك من السنة وقد ذكر النووي شيخ الإسلام ابن وغيرهما ذكر ان هذا هو قول أكثر أهل العلم بل جمهور المسلمين واستدلوا بالاحاديث التي وصف فيها الصحابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها جميعا رفع يديه كحديث ابن عمر ومالك بن الحويرث وعلي بن ابي طالب وأبي حميد ولما سئل الامام أحمد رحمه الله عن رفع اليدين قال اي ولعمري ومن يشك في هذا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 الرفع لليدين في هذه المواطن روي عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفق على روايتها العشرة المبشرون بالجنة رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت خلاف ذلك القول الثاني نعم قال شيخنا حفظه الله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 قال وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواقع عن الإكمال وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك انتهى كلامه واحتج بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ألا أصلي, بك ألا أصلي بكم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 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة نعم قول الثاني أنه لا يرفع يديه في تكبير عند التكبير للركوع ولا عند الرفع من الركوع وروي ذلك عن عدد من الصحابة وهو مذهب الحنفية وهو أشهر الروايتين عن مالك وعليه أكثر المالكية وذلك لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلم يرفع يديه إلا مرة يعني عند تكبيره الإحرام وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ وضعفه البخاري في جزء رفع اليدين الترمذي رحمه الله أيضا قال حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة الاستدلال تطرق إليه الضعف حديث ابن مسعود وهذا يضعف هذا القول ويدل على أن القول الأول هو الاوجه والأقوى دليلا وهو الراجح أن المصلي يرفع يديه في هذين الموطنين كما يرفعهما في تكبيرة الإحرام وقد طال الخلاف عند أهل العلم حتى ألف في ذلك المصنفات الكثيرة أكثر من عشرين مؤلف في هذه المسألة ولكن المسألة هينة سهلة وهي من سنن الصلاة ورفع اليدين في هذه المواضع الاربعه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 كما يرفعهما في تكبيرة الاحرام وكما يرفعهما عند النهوض من التشهد الأول كما سيأتي قال ابن خزيمة رحمه الله سمعت محمد بن يحيى يقول من سمع هذا الحديث ثم لم يرفع يديه يعني إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فصلاته ناقصة هذا القول إنما أراد به يعني من ناحيتي السنن ناقصة من سنن الصلاة لا ناقصة من حيث الوجوب أو الاركان فمراده أنها ناقصة من حيث السنن وأنه يرى أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع من السنن ومن اتى بها كمل صلاته نعم قال شيخنا حفظه الله السابع عشر تعريف الركوع ثم يركع الركوع في اللغة الانحناء ومنه قول لبيد اليس ورائي ان تراخت منيتي نزوم العصا تحنى عليها الأصابع وخبر اخبار القرون التي مضت ادبك اني كل أدب كلما قمت راكع وهو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن, ظهر حتى يطمئن ظهره راكعا ودليله قوله تعالى اركعوا والزدوا وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وأجمع العلماء على ذلك نعم بعد ذلك يأتي الركوع والركوع الانحناء وهو أن يخفض المصلي رأسه بعد القيام التي يكون فيها القراءة القيام التي يكون فيها القراءة فيخفض رأسه وظهره حتى يكون على هيئة الركوع حتى يطمئن ظهره راكعا ولا شك أن الركوع من أركان الصلاة من أركان الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا نعم قال شيخنا حفظه الله الثامن عشر صفة الركوع وللركوع صفتان مجزئة ومستحبه فأما المجزئة فأن ينحني بحيث يمس ركبتيه بيديه وأن يكون إلى صفة الراكع أقرب منه إلى صفة القائم وأما المستحبة فأن يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله فهذه أربعة أمور في الركوع المستحب الأول أن يضع يديه على ركبتيه الثاني أن تكون يداه مفرجتي الأصابع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 فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبي وإذا ركع أمكن يديه من ركبتي ثم هصر ظهره وأخرجه أبو داود بلف فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتي وفرج بين اصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع الرأسه ولا صافح بخده وأخرج أحمد من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا ركعت فجعل راحتيك على ركبتيك وامد الظهرك ومكن لركوعك وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك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 وهي الواجبه التي لا يصح الركوع الا بها وصفه مستحبه زائده عن الواجب وهي افضل اما الصفه الاولى المجزئه وهي الواجبه التي لا يصح الركوع الا بها ان يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه. نقف عند هذا الحد ونكمله ان شاء الله في درس الغد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين